ہند والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اذن الخير. التي استقبلت اخر ارسال السماء لهدي الارض. ومصان الذي ارسل عن الحق مراده للخلق. نبي تك الله اللهم لبى لبى لك لك لبى الحمد والنعمه لك ولك لا شريك لك يا هذا اليوم ونفذ هاي بساد بالساحه وترتاد هذا الرقم لبيك اللهم لبيك ومن اولى بالتلبية منك يا رب العالمين وقد خلقت الخلق بقدرتك وانبثتهم بقيوميتك وانعمت عليهم بدينك فلا لبيك انا لك. تنادي الاوصال وانت تدعوك. فانت او نادي لبيك. وتمسكوا الاهل وانت تدعوك. فلا يقول انا لبيك. ويدعو المال والولد الى ان يظل الانسان حبيثهم. ولكن إن ولا كن ما نبيك الا بك كن بعانك ولا استعان الا لك مما هذا الزحام والازداد مما هذا في كثره التي امتلئت فيها الاجناس ودباب البواب فها وداب التواد ومن ها قد التي قد على هتاف الملاحب رديك الله هم لباك فينه ونف القران ولا تكاد تعرف ابراهيم انما بالعد نباها عباد مخلطون مؤمنون قال الله اعظم فكان الاعجاز الخالد في الدنيا ان يكون مصداقا لقولهم يأتوه سبحانك يا ربي خصفت هذا النصر العظيم من حج بنتك والنقيه في ساعة رحمته بما لم تميز به رقما من الاركان حسبته شيء حكمت فيه بما يكون فيما ان تقوم الساعة كلفت بالسماة وكلفت بالزكاة وكلفت بالصيام وتركت العبيدة أقدارا فيما يختارون من طاعة تقربهم إلي أو طعاد يبعدهم عن ولكنك تبقى لك حكمت في هذا الركن انه لا يكون حين إلا بقد العد ثم ان ياتي من قوم يظلمون من كل قد عليهم ومثباق ذلك هذه الظاهرة العجيبة في دنيا الناس. مرى صوصا عن منهد الله في تكاليفه. ومرى احسيالا على ان يتخلف الناس من عبودية التكليف في كثير من مسائم الدين. ولكن إن نراهم كذلك في كل هذا نراهم يخلفون على هذا ويخلو ويبدون عليه اقبالا يديق به كل توسع ولا يمكن ان يأويه اي نظام اللهم انك قد قلت فأذم فقلت يأتيك فأتى القوم من كل فجد عميق سبحانك يا رب تريد ان يكون لا يكون هناك راج لما تريد ان يكون. سبحانك يا ربي وما اصدق لهجة عبادك جميعا. حين يقولون لبيك اللهم لبيك من ما بلا يكون مبنئ لك يا ربي وعنك لا شيء لك من ما بلا نكون مبنئ لك يا ربي طلع لك الحمد بكل صوره الحمد بكل انوانه حتى السماء على الاسباب حتى الشكر من وصائف والوسائم مرد الحمد فيها جميعا اليك يا رب فالوسائق والوسائم والاسباب من خلقه فان اجريت عليها ما يأتي بالخير فانت المزري يا رب لك الحمد اولا ولك الحمد اخر سبحانك يا ربي من لم يحمدك لانك الذي خلق ورزقت وانبست بالنعم من لم يحمدك لكل ذلك فليحمدك لان لك الملك ولانه لا معدى له ان ينفق يدك في يوم ما ينفع فيه مان ولا بنون انها من اتى الله بقلب سليم لأمر ما يا ربي جعلت سعار حبي سنبله حتى يكون سعار المؤمن في كل امر تأمر به وحتى ينصبع في فهن المؤمن وحتى يستقر في مجدال المؤمن ان دعوتك لأي امر من الامار اولى من دعوة اي خلق من خلقه مهما سمت منزلته وعلى مركزه وعظمهاه تبعانك ولا تقال إلا له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربي نسألك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء انزل ما شيء ولا تسألنا عن شيء انك يا ربي ما دعلك عبيدك لزيارك بيتك واليقوض في ساحة رحمتك عرفات الا وانت تريد بهم الخير وتريد لهم الرحمة وقل دا ان نعرفه حين يدعو مدعوين نعد من الحفاوة ومن التكريم ومن الصحف ما يليق بتماح وما يناسب الكرم وما تستقصى له امكانياته فكيف اذا كان الداعي هو الرب الذي يقدر على كل شيء وما عندما ينفض وما عند الله باق. لو سألك كل هؤلاء في ساعة رحمته. بل لو كل المؤمنين بك في ارضك كلها. لن سألوك حوائدهم فاعطيتها لهم. ما نقص ذلك لما عندك يا رب. إياك ما ينقص المخية اذا غمت في البحر. وذلك أنك يا رب جواب وأنك واجد وأنك ماجد عطائك كناب وعذابك كناب إنما أنرك لشيء إذا أردته أن تقول له كنت يقين تجمياتك يا رب على خلقك لتمزر هذه الضراعة الظليلة والعبوديه الخاشعه وما ما تزين لنا وما ما العبوديه لك ما انها عبوديه تعز العبد فالعبوديه من الخلق للخلق وعبوديه تاخذ خير العبد السيد وعبوديه ما لك لا رب تعطينا خيرك يا سيد يا رب! يا رب! يا رب! نسألك بأنك الملك وأنت على كل شيء قدير وما تشاء من أمر نصير يا رحمة الله يا رضوان الله يا تزليات الله هؤلاء خلق الله فاهدثي عليهم بالإشراق وأنزل جميع عليهم ذلها وارجعيهم ماجورين ماظلوم لهم مجرومين مجاديل السعاء لهم في العالم وليعذبهم وللذرياتهم ولأحبابهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا ربي ان رسولك الاغظم صلى الله عليه وسلم نعطينا من حصاوة البشر بالبشر ولكن حصاوة الملائكة في الملائكة الاعلى. نعطينا حصاوة الملائكة وهم مخلوقون لله. ونحن مخلوقون لله. اذا هو صحا يا مخلوق لمخلوق ونقول اليها الله القول كيف يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ملائكه الله هي اليها وصيفتها وسيع صدقها وسيع بديه يفهم مكنانا هؤلاء جميعا يتلقون إبدال الكذاب بالمكافع ولكنهم يتلقون الماسين بالعناق انذروا كيف يجاج الله على قدر المسطة انذروا كيف لا تضيع حركة من حركات الانسان في رضاء الله عند الله ما لا اعظم ما نتهج وما اجمل ما نرى اهو الجلال يكسيه الخشوع وتكسيه الجلة اهو الجمال يا سبيل السروق والبهاء ام هو المزين من الجلال والجمال مصون ما سها عنا اذني فهم فيخشوا ويخافون وامننوا رحمة ربكم تسرعون هنا وفي هذا المكان يمضى الجمال بالجلال يبرعنا يا ربي ولا تقرم إلا لك نبيك اللهم نبيك نبيك لا شريك لك نبيك إما الحمد والنعمة لك والمن لا شريك لك إلهي لست بإله استخبثناه ولا برب اتبعناه وما كان لنا من إله نلجأ إليه ونظره ولا أعانك أحد على خلقنا فنحركه فيه سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنج لا إله إلا أنج لا إله إلا أنج حظ التلبية من التوحيد أن نشهد بك واحدا لا شريك له. وحيد جميع ارسال الاسلام من الحج. ان الصلاة مهى منه ذلك الحظ. نتوجه الى بيتك كل فلا. فهذا هو البيت. رأيناه الى العين وطفنا جميع جهاته واستلمنا حجره الاسود ليسخد لنا يوم لقاء. واما حظ الذكاء فان فيها البذل وفيها الشقاء وفيها الاريحية وفيها السبب ليطعم الناس وليطعم الفقراء والمساكين. اما حظ الصوم من الحظ. فانك يا ربي جعلت على المحرم محظورات. هوادث المحظورات مضاحث مع غير الاحرام. ولكنه ساعة يحرم تحرم عليه. وذلك ليم من الانسات. من الانسات عما احل الله. فكأن ركم الحج يا ربي ركم جنعت فيه الأركان مريضا إليها ورمثلة فيه لهذا يا ربي كان, ك... كان جزائك عليه أن يخرج الحاج من دنيبه كوين ولدك أمه سبحانك يا ربي حين تقلق حلق تكلفهم بالفعل ثم تترك لهم حرية الزمان وقد تكلفهم بالفعل وتترك لهم حرية المكان ولكن الحج هو الرسل الوحيد الذي سمع فيه الامر بالفعل والنهي عن المحضورات في زمان مخصوص ومكان مخصوص مظالفه كان جزاؤك علي يا ربي خير ما به عباده ذاؤتك كلصم ومدن الله بهم اللهين طلابين دامعين حاسقه قلبي الذهن لاهنة ابدانهم وهم لا يرجون الا رحمتك لا يرجون سواك لأنه ما شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم إنك قد أمرتنا أن نحز بيتك فانتصلنا وكلنا لبيت. وأمرتنا ان نقف في ساحة رحمته فقل ما لبيت فكما لبينا دعوتك يا ربي نب ضراعاتنا واغفر ذلاتنا وارحمنا وارضعنا اللهم ما مضى من ذنوبنا فاغفر وما نستقبل من حياة فاغفر عنا ذنوبها اللهم إنا نسألك الخير من حيث تعلم أنه الخير يا ربي يا ربي يا ربي بقدرتك على كل شيء انسر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء نبيك اللهم نبيك نبيك لا شريك لا تنبيك ان الحمد و ان المسلك و منك لك تضاحنك يا ربي ولا سكن الا لك عجد و كل قلب فيه واجب ولاثم كل قلب فيه مؤمن ضاع وهم يتقون بكرامتك ضاع وهم يتقون بعفوك ويشبين ان يرجعوا الى اهلهم على خير ما يرجع المسافر من هجرة من الله بتحية من الله من نجل من الله. يا ربي يا ربي يا ربي نسألت بان نسلم وعنك على كل شيء قدير وما تساء من امر يقوم اللهم انا نسألك ان تؤتينا من الخير ما تعلم انه الخير في ديننا وفي دنيانا وفي اهلنا اللهم انا نسألك ان ترجحنا جميعا حبا لا حب من ينسانا حبه عندك اللهم ما اعطيتنا مما نحب قد علف لنا فيما تحب وما ليس عن مما نحب قد علف قواغا فيما تحب يا ربي يا ربي نسالك بان نكن وانك على كل شيء قدير وما تشاء من امر يكون. جئنا يا ربك ما وعش من اشهد منافع. وقد شهدنا والحمد لله شهدنا كيف يطبق الايمان وكيف يطبق الاسلام وكيف يعيش المؤمن هو من هج من الزمن او اكثر او اقل فيجد لنفسه في كفاء وصيرهه اسراف وصيبه نفسه فطه من عباده الا يد لكم مبالفه على ان من هدى الله يرته في دائما اسراف وكفاء فلو انكم ايها الحبيب تذهبون الى بلادكم استصحبكم من حجر بكم فما تستصحبونه هنا. لا رفت ولا تسوق ولا جبال. الانسان في سمام مع نفسه فلا ادوان حتى على سعره. والانسان في سمام مع النباس فلا تؤبض حتى تجره. والانسان مع سلخي سلام مع الحيوان. فلا يطاد في هذا المكان. ما احل له في غير هذا المكان. ادب مع كل الوفيط. ادب مع النفس. ادب مع الزمات. ادب مع النبات. ادب مع الحيوان. عدد ينتظم اتفاق موجود كله وانتجام الكون جميعه وحين ينسجن الكون جميعه تكون الوحدة ويكون الاخاء ويكون مكتفاء سبحانك يا ربي شهدنا انك الرحمن الرحيم وشهدنا انك حين سبكلي بشر حين تبتلي بشر في اعراف الناس ولا شر منك ابدا انه الخير مطوط ولكنه شر بمقاييس خلقك حين تبتلي الانسان بما يشق عليه ويصعد على نفسه لا تريد من عبدك الا ان يرضى بقضائك وان يستسلم لحكمك وحين يرضى مخبثا بيقينا بما قضى ويرفع قضاه عنا وصلف به ولقد شهدنا ذلك النفعا عقيديا في الحج فرائينا كيف ان ابانا ابراهيم عليه السلام حين قبل ابتلاء الله لهتي ولدي وولدي الذي لم يره الا على صبر ولم يصله بان يمرز ولم يبثله بان يقتله فلاه ولكنه ابتناه بان يقتله ووديده وان يصبحه فما اعظمه من ابتناه لا يصبر عليه الا اولي العزل ولا يصبر عليه الا مثل ابراهيم الامة فلما انسفل للامر وانتكل ابنهو للامر. ماذا كان منك يا رب يا نسيس يا رحمن يا رحيم. كان كما قلت فيك ثابتا كريم. فلما اسلما وصله من جبيم. وناديناه انيا ابراهيم. قد صدقت الرؤيا. انا كذلك نزي المحتمين. وفديناه بذكه العظيم. علمتنا يا ربي انك قضاءك على عبدك. لا يرسى حتى يرضى به. اذا انت على القضاء هو الذي يثيل امد القضاء على الناس. علمتنا يا ربي كيف ان ايمان ابراهيم ويقين ابراهيم تهمنا عنا جليلا الى ان تقوم الساعة تحمل عنا ان ستعبدنا بذبح اينادنا. فلو ان ابراهيم خار يستمر الحفر وصار لزاما وانت يا ربي كما تحب في خلقك وكما تسرى. فلو انك يا ربي انضيت هذا الحفر لكان في ذلك ابتنا. خابا لابتماء يا كل الناس. فلينظر الناس. كيف نفعهم ايمان ابيه ابراهيل كيف نفعهم تسليم ابيه من امه كيف نفعهم تسليم جزيم اسماعيل كيف نفعهم امهما حينما اسلم لامر الله لفت الله وفد الله بالزبخ العظيم واكتسى ربنا من اللهما امري قدماء ولن يمال الله نطيمها ولادنا اوه ولكن يا ما في التقوى منكم علم كما ربي خير رحمه عمري علم كما كن نستقبل هواجس الشيطان ونواجهه وكذا كيف نستقبله قدر على ذلك تدريبا حسيا وجعلتنا نلتقط حسن من المختلفه بعد ان خرجنا من هنا مغفرة لنا. حتى لا يعود الشيطان الى التدكس وإلى من خلال ليستضل مغفرة علينا. وليجعلنا منزينين تانية. فجعلتنا يا ربي منفقك الحسنى. وما اقول لقطة فكر. وما اقول لقطة فكر. ونجمعه حتى نذهب الى الرمضية في الشيطان فنردمه قونا ونردمه كعلا حتى ينصبع في الجهن بتقرار كل ذلك انها لازف الشيطان حين توسميه للنفس ما عليك الا ان تردمه كما امرك ربه وانا ينزغنك من الشيطان اجل في الصعب جمعه لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربي يا ربي نحن عبادك وعنك ودنا ومن القخة في اعراف الناس ان يكون الانسان مزيدا امام احد ثم يأتيه بعد ذلك في صاحته ليسأله جرة وليسأله رضوانه ولكنها من عبيدك يا ربي محبوبة فأنت تحب التوابين وأنت تحب الأوابين وأنت تحب المستغفرين لأن في ذلك يا ربي تجلل لكفات الجمال فيك تجلل لكفات الرحمة تجلل لكفات الغفران تجلل لكفات البصد قل ذلك لان شفاة الجبروت يا رب لا جلد عليها ولذلك كان من كرمك عن تبقى يوم القيامة كفاعتك انت وهي الملجأ الاخير لعبادتك. وقد يقول الناس الملائكة والانبياء والمؤمنون يشفعون عند الله فكيف تبقى شفاعة الله وعند من يشفع الله نعم ان لله صفات جلال ولله صفات جلال صفات الجلال تتطلب مصنوعها من القهر والبسط الشديد وصفات الجمال تستقلد مصنوعها من المغفرة والرحمة فالملقف عند المذنبين لثفات الجلال من جبروتي وللقهري ولدي البطس الشديد يظن الملقف لثفات الجلال لا ان تأتي ثفات الجمال منك يا ربي ثفات المغسرة ثفات الرحمة فتشفع ثفات الجمال منك عند ثفات الجلال منك. يكون ما يكون من فتح الله على العطاة بالمرطرة وعلى المذنبين بالتوبة سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي لبيك لا شريف لتلبيك ان الحمد والمعمة لك والملك لا شريف لك يا ربي انها تراعتي تجمت فيها رحمتك وان يشكوا وان من الرحمة ان تأكل سمس وان يرجع عبودك بالمغفرة والرحمة. فنحن ننتهج هذه الفرقة لندعوك يا ربي بما دعاك به آدم عليه السلام. وندعوك يا ربي. بما دعاك دي درويف عليه السلام وندعوك يا ربي بما دعاك دي نوح عليه السلام وندعوك وسلم عليه السلام وندعوك يا ربي بماذا عقده إسماعيل عليه السلام وندعوك يا ربي بماذا عقده يوسف عليه السلام وندعوك يا ربي بماذا عقده نwei GO avцев وماذا عقده حرفن الراق علي كلام وندعوك يا ربزی آ سی بما والے ربزی بنا دا نام والے ربزی بما دعاك به اييوه عليه السلام ومدعوك يا رب بما دعاك به يونس عليه السلام وما ومدعوك يا رب بما دعاك به الياس عليه السلام ومدعوك يا رب بما دعاك به عليه السلام ومدعوك يا رب بما دعاك به زفري عليه السلام ونضعوك يا ربي بما دعاك به يخيى عليه السلام ونضعوك يا ربي بما دعاك به عليه السلام ونختصر ما نضعوك به يا ربي بدعاء خير خلقه وسيد انبياء سورة رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وماه بجاهه عيدة ومكانته نزل. ومحبة سنة. ومحبة سنة. وبالسر الذي بينك وضينا. نسألت ان تسلي وتسلم عليه. وعلى آله. وان تنزقنا حبه. وحب من يحبه. وان تنزقنا اتباعه. والاستداء بآداده وسنته. وان تفقد علينا ما تتبته عليه. من نور. ومن كتائم ومن خشوة ومن حب حتى يصبح ربانيين. ما نصبح إلا لحضرتك يا ربي. يا ربي نسألك بما سألك به وبيلك محمد. قل الله عليه وسلم ان تقسم لنا من خشيتك. ما يحول بيننا وبين معاصيك. ونسألك ان تؤتم لنا من رحمتك ما يقربنا من طاعتك ونسألك يا رب ان ترزقنا من اليقين ما يهين علينا مصائب الدنيا واحداثها ونسألك يا ربي ان لا تجعل همنا دنيانا وان لا تجعل دنيانا مبلغ علمنا وعلا تجعل مصيبك ما تنجينا اللهم إنا مشألك أن تجعلنا من الذين إذا أحسن استغفروا وإذا أساء استغفروا اللهم آتنا من الخير ما تعلم عنه الخير وردنا به وما علمته غير ذلك فتكرم علينا ايه تذبنا اليه. وابد خره لنا. فانما نسألك يا رب على قدر ما نعلم. وما اقل ما نعلم. واكثر ما ندفل. اللهم انا نعيض بك من علم لا ينفع. وعمل لا يرفع. ونعيض بك من قلب لا يخطع. ونعيض بك من عمل لا ينصع اللهم إنا نسألت في هذا الموقف عزائم رحمته اللهم أنفعنا بأصماعنا لأبطارنا وقواتنا واجعلها الوارث منا اللهم اجعل سأرنا على من ظلمنا وانصلنا على أعدائنا اللهم إنا قلوبنا وجوارحنا لن نمت شيئا منها. فهي لك وحدك. فحيث جعلتها لك وحدك. فكن انت يا ربي وليها. ولا تحرق قلوبنا الا بحفظه. ولا تؤمن جوارحنا الا في طاعته. بحيث يكون كل امر منك من كتنا. ورسيل كل نحي منك مجتنبا يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملح وأنت على كل شيء قدير وما تساء من أمر يصير لبيت اللهم لبيت لبيت لا شريف لك لبيت إلا الحمد والمعمة لك والمم لا شريف لك يا ربي يا ربي يا ربي وما احسنها من راحة حين نعلم ان لنا ربا نفزع اليه مجرد النفق بها يا ربي فكيف بالعطاء بعدها يا فؤم من ليس له رب ليستنجد به يا بؤس من ليس له اله يلجأ اليه كيف يعيش دنياه وكيف يستقدم مصائب حياته. اللهم انا نحمدك لانك هدى السماء الى الايمان. ونحمدك لانك هدى السماء الى الاسلام. اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا الذين حملوا لنا ولم يكلفونا بالعصي متاهات العقائد اللهم مرحبا وارحم اباهم وامهاتهم وافذن الى اولهم في الاسلام اللهم كما تعالى لمن مضى من الرحمه فنسأله لمن بقي من العصوه والعاصيه والعصبه ونسألك له لاستقامك على من الله اللهم إنا نسألك أن تدعى لنا دعاء مقبولا لكله سلطان في المسلمين فإنه يا ربي بإسماحهم يطلع كثير من خلقه كماس على دين لناسهم الله مهد حكام المسلمين لمن هدف اللهم اهجح السلام المسلمين لمن هدف. اللهم انا نسألك ان تجمعهم على دينك. وان توحد بين سفيتهم تحت راية قرآنك. ومن هدن دينك. اللهم انا نسألك يا ربي ان تضع على هؤلاء رواب كلمة يقولونها وهي جسور الحكم في بلاد الاسلام القرآن. اللهم الهمهم هذا المنطف. اللهم يفتهم انهم فعليه. اللهم اهدهم اليه. اللهم اننا نسألك لهم هديا وتنسيقا وتدادا. يا ربي يا ربي نسألك بأنك المنطف وانت على كل شيء قدير وما يتشاء من امر يكون. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا تريث لك لبيك. اما الحمد والنعمة لك والمن. لا تريث لك. ما ازمل عبادك يا ربي. حين وقيدون الان. لا تذهبونا الى مسار اخر فان لكل مسار توقيته اللهم انهم لن يفرقوا عن ملاله ولم لم عن فضلان وانما فاؤوا بامر وانصواوا بامر فهم عبيدك آسين وزاهدين وهم عبيدك في اي مكان يستقبلون منك الامر ستوزهون اليه بالحب وسوزهون اليه بالعفل يا ربي يا ربي نسألك لهم جميعا مغصرة ورحمة ورضوانا اللهم من وصلته في هذه الساعة اليوم فلا تحرمه الوصل الى ان يموت. اللهم من حالت اسبابه وعوائقه ان يكف هذا الموقف سوفكر الله وتحصل الامر وذل الامه العقادات لانعم كل عبيده بتلك الفرحة. نعماتك العديدت بهذا الجمال نعماتك العديدت بهذا الجمال سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي ما اجملهم من ترتيل ما اجملهم من ترتيل يسبحون كما امرتهم ما اجمله يا ربي ما اجمله يا ربي ساباقي اخلصنا للاستدامه لدعوتك وأنفطوا طغوم من لا يصيرون مجذورين مجذورين وكيف لا يستهزئون وكيف لا تهللون يا رب يا رب ادم عليهم نعمه هادم التوبه ونعمه هادم المنقلب واستهن يا رب صر نفسك فيهم وصرك يا طول الامل وصرك ما ازم له من منظر لا يستفيع البيان ان يفتيه ولا العبارات ان تؤديه انه من يمسك ما تسفه الا العين. ولا يحفته الا القلب. سبيبا لمن يفقه الله. عنكم الله الحديث. عنكم ما ترون عن فتكم الا على مقدار آتاك ابطاركم. ولكن ما نريكم الان. نريكم الان. وعنكم في دحمة الابودية. اعزاء هذه العدودية. جهدت من خمد رحمة. وتذهبين الى هناك الى استقبال رحمة. وكل فطوافكم رحمة. وكل مناسبكم رحمة. ما اجمل ما لعينا في ذلك اليوم. الطواب الزيضاء. التي استرى فيها الناس. المنزل المرحض. المرحض. مرحض مرحض. مرحض. تلك هي العبودية الحقة. تلك هي السوائية التي يطرح فيها الانسان البزة التي تميزه. والهيئة التي تسخفه حتى يرى الناس جميعا كن الناس. وحتى يرى الضعيف كيس يخضع القويل ويجن وحين يرى القويل ان الضعيف قد رآه في موقف زنه. فإنه لم يتغى عليه ولم يتكبر عليه ويكون هنا باستطراك في لله ذالك الاستطراك الذي يريده الحق من الخلق حين يجد ذالك الاستطراك يكون الناس ثواسية كأثنان المصد يا ربي يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك وعنك على كل شيء قدير ولا تساؤل الامر يطين لبيت اللهم لبيت لبيت لا شريك لك لبيت إن الحمد مؤمة لك والمن لا شريك لك وعنكم الله الحبيث اذهبوا لانتكم آخر يستقبلكم اذهبوا إلى المسعر الحراج وابكروا الله ولكم كما حدثتم وما كنتم حسوا جيدا لماذا تلتقطون وتكتم جيدا لماذا ترضون بهذه الجمرات استروا جيدا انما ليس منهج تكبيص ولمذ قدر على ان تفرض السيطاله في كل وسط لله لم كنوا لان السيطان خلّت ان غفل عن الله رسلت وان جفر الله صنت اذهبوا ان نذهبوا الى منا وبعد ذلك اذهبوا لك في صواف الافاظة تقبلتم البيت بالصواف واتمنتم اركان حجكم بالصواف انزلوا منسج مربكم واجعوه جميعا للمسلمين بالخير وللمسلمين بالنص اجعوه جميعا ان يجمع الله كلمة للمسلمين والعمل على فيما يعوث انتصار الاسلام وقومه انه من الله وهذا دليل من اجلة بقاء من هد الله في ضماء السعود وفي نسبانات الامم هؤلاء الزعاف الذين حجوا رجالا. الله لقد رأيت بعيني ان مرعة تكيف وهي على اربعة. اي انها نست قيمة لها في بدنها حتى تنسي على رجل. همن ساقها وهي معذورة. ومن قعدها وهي غير مسترة الى ذلك. انه الوفيد اليكيني. والله لقد رأيته رجلاً اعمى يحمل رجلاً مفهد المقعد يهديه من الطريق البسر والاعمى يحمله على رجلاً ثقافة من احلاك هذا يحب ان يسهد ذلك الموصف. وذلك يحب ان يسهد ذلك الموصف. فتعاون معني. عامل صحيح الرجلين. يحمل مقعدا صحيح العينين. ان ذلك في دنيا الناس. أي ان يمكن ان نجد ذلك في اصحاب الجبرين. ان يسيطوا هذه الجنوع الحاسبة. ما لله. انها لا تساق الا لله. ولا تقاض الا بالله. فلنزل الحاسمين وليعتبروا عن الايمانة المؤمنين. وعن الاسلامة المسلمين. خميرة هدارة في جميع النسوس. وعنهم حينما يخلون بعافة. لا يخلون على نجابهة الحاسمين. فلو اراد الحاسمون. أن يتقربوا الى هذه السعود المؤمنة في يعملوها كلمة مدورة الحكم من الآن لله والدستار من الآن القرآن ومن هدق آياتنا هو ما صرته لنا صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وكلتنا به لو تمسكنا بهنا لن يا قومي اعلموا جميعا ان الله لا يتغير من اجلنا ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يا قومي انه الله وحدا وله المرجع يكون ما يشهد في بياته وفي محيط حياته وما يعلم من اهله وحكامه انهم حين يذهب سلصانهم وحين تنبيجي لهم ما يجدون لهم من جاء الا الله حينئذ يقبلون على الله وهم بغير اين كان الله من نفسكم? وعنكم تلكين ان تحكموا منهجه. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا سريك لك لبيك. ان الحمد والمعمة لك والمن لا سريك نريد يا قيم ان لا يكون ذلك سعار فقط. ولكننا نريد ان تكون لبيك. سعار كل حياتنا كل حركاتنا في الحياة سعارها للبيت فإن عمل البشر وأمر الله فطاعة الله أعلى بلبيت وإن أمر في القوامل الوضعية وأمر بشير الله في القرآن فلا سعار إلا للبيت حين يكون سعارنا الذي سرعناه تكرارا متعددا يريد الحق من ذلك التكرار ان يتأثل في النفسية. تأثلا لا يمساه الفكر ولا يغيب عن الانجدان. وحين يتأثل في النفس الانسانية يقيم من هد الله ويقيم حكم الله او بان نقول له دائما في كل حركة من حركات الحياة لبيك اللهم لبيك لبيك لا كريس لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا كريس لك. يا ربي يا ربي نسألك بانك الملك. وانت على كل شيء قدير وما تشاء من امر يكون اللهم انك تعلم حال المسلمين وتعلم ما هم فيه من من اجتماع على الله انهم انك تعمل حال المسلمين وما سجد من ما تحربه فلنها الاستعمار القديم علينا اللهم انك تعلم الضيد في اسرائيل وتعلم الظلم في من يؤين اسرائيل وانت يا ربي حتمت قديما بانهم مزيد عليهم الزمنة ومزيد عليهم المسكنة الا بحبل من الله وحبل من الناس فكما قصعت يا ربي حبل عنهم فاقطع حبل من يزلونهم من الناس. حتى نسبح ونحنهم فرسا يرهان. ان كانوا اطويا انتصروا. وان كل اطويا انتصرنا. ولن نكون اطويا حتى مؤتم منهج الله. فان في السلطين عزيزة علينا. وفيها اذنكنا. وفيها بيت من دنيوه الله المقدسة العزيز علينا يا ربي ونحن في من سلم قدساتك الآن أن ننشى الست أن ننشى الحرم الثالث وكنت من وقد ترى الى انجلنا وقد اصبح من لقد دفاتنا ما بصيره يا ربي ما بصيره يا ربي ما بصيره يا ربي وندعوك يا ربي اخواننا الفلسطينيين الى بلا دفنهم وان تعيد عليهم ديارهم وان تسلمهم ما يعيدهم عنه سرج ديثي وعما يتعب فيه. وان تجعل من المسلمين ردءا وعاورهم. وانت يشفق كل خطوة تحقق لهم اعمالهم. وتعيد اليهم كنا لهم. يا ربي يا ربي يا ربي نسألك بأنك الملك. وانت على كل شيء قدير. وما تشاء من امر يقين. لضبط الله اللهم لبى لضبط لا فلتك لبى ان الحمد والنعم لك والمن لا شريك لك, لك, لك. صل الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمه مه العالمين وخاصه انبيائهم المرسلين والسلام على اصفار مثل المرسلين جميعا وإلى اللقاء في من السن آخر إن شاء الله. والمقبنون في نفس والمؤمنون في تجل والحاسمون مقبنون على منهج الله وبالمغزرة والرضوان فيه الظالمين والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله